يا إلهي بسلم لك عمري قلبي وفكري وكل كاني ما هو أنت اللي بيدك عمري وانت اللي ضمن لي سلامي إن عدت يوم علي بقاك أجيلك وانت تفرعني وانبص طريق كل هدي لك وانت تفرعني وانقص طري كله ألمات همتهلك وانت تقويني يا إلهي بسلم لك فرحي, فرحي core ni